إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي لعمى والبصير ولا وللنور ولا النور ولا ولا وما يستوي لحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وَمَا أَرْسَلْتُ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي إن إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِنَّ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سلوا وعلى نيت يرجون يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزدهم من فضله إنه غفور شكور